قالت يا ويلتا أألد وأنا, وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ لَ حَليمٌ 119. قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُقًاسِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَلَمَّا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاء تِهُنَّ اطهرون لكم فاتقوا الله ولا تظلمون في ضيف قال يا قوم الله ولا تظلمون في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 لِبِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَاوي إِلَى رَبٍّ شديد, قال أو شَدِيدٍ قَالُوا لَن نَّنلِي كَلَّا لَن يَصِلوا إلي قالوا يا لوك إنَّهُ رسول ربك لن يصل إلي فاسهر بأهلك بطقوى من الليل ولا يرتفت منكم أحد إلا امرأتك دري بي اهلك بثقل من الليل ولا يلتفت منكم احد الا ان راتك انه مصيبها ما اصابهم انه وَيْلَهُ الصُّبْحُ إِنَّمَا وَيْلَهُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ, الصبح بقريب أليس الصبح بقريب